فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهم نسبيلا إن الله كان عليكما كبيرا وإن خفتم شقاقا بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من اهلها وحكما من اهلها يريد اصلاحا وفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا واعبد الله ولا تشركوا به شيئا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 ان الله لا يحب من كان مخالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا